وتطهيرا وأبسر من متبعيها أما بعد إخوة الكرام لازلنا في رحلتنا إلى الدار الآخرة ونوشك أن نصل إلى مثوان الأخير إخوة الكرام ان الله جل وعلا من تمام عدله انه لا يظلم عبدا من عباده مثقال ذره او ادنى من ذلك ولذلك فان الذي يتتبع مراحل الدار الاخره يُبْسِرُ بِوَضْوَحٍ تَمَامَ عَدْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَىٰ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَىٰ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِّ وَقَالَتْ عَالَةٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُ أَنفُسَهُمْ وَقَالَتْ عَالَةٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كانوا أنفسهم يظلمون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقالت الله على: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وفيها. نتكلم عن الميزان والحول انظر رحمك الله كيف ينتقل العبد في الدار الآخرة من مرحلة إلى مرحلة أخرى ويمعن الله جل وعلا في عدله ويمنع الله جل وعلا في محاسبة العبد محاسفة دقيقة حتى يستوفي الله جل وعلا ما له وما عليه ربما ترى ان بعض المواطن في الدار الآخرة يتكرر فيها الحساب لكنه بصورة تختلف عن الصورة الأخرى فالله جل وعلا يُعطى للعبد دواوين حسابه ما سجل فيه من الحسنات والسيئات ويقرأ ذلك ويرى ما فيه من الحسنات قد توونت وربما نسي العبد ذلك ولا يذكر ربما قمت عمل حسنة في وقت وأنت لا تذكر تلك الحسنة أو ربما تعتقد أنها حقيرة لا تساوي عند الله جل وعلا شيئا وربما كانت تلك الحسنة التي قد استحقرتها هي سبب في نجاتك وفوزك فوزا عظيما وربما قام العبت بأعمال عظيمة في نظره يرى أنها توصله إلى أعلى درجات الجنان ولكن تلك الأعمال قد شابها عدم الإخلاص من رياء وسمعه أو شابها بعض الغمور التي لا تجعلها خالصة لوجه الله عز وجل فيأتي يوم القيامة طامعا أنه قد عمل حسنات كارثان فيرى كما قال الله جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله اكبر ياتي يوم القيامه طامعا في تلك الاعمال لكنها ما كانت خالصه لوجه الله عز وجل قد شابتها الشوارب فلا تخلص له ولا تكون سببا في نجاته وهو يعتمد عليها فإذا بها كالرياح فإذا بها كالرمان التي تسفوها الرياح هباء منثورا، وربما تقدم عملا صالحا تراؤ في نفسك لو في عينك قليلا، لكنه كان خالصا. وكان في وقت مبارك قدمته لله عز وجل فترى عظم أجره عند الله جل وعلا يوم القيامة وهذا كله يضطح لك حال الميزان وهو ما سنتكلم عنه بعون الله عز وجل الله جل وعلا أخبره في غير آية من القرآن أن هناك ميزان وأن الأعمال توزن يوم القيامة ومن أهل العلم من تكلم في طبيعة الميزان وصفته هم هو ميزان حقيقي له كفتان وهل الأعمال توزن حقيقة أم أن الأمر على الماجاز وأن المقصود في الميزان هو عظم الله عز وجل اعلم رحمك الله أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الميزان المذكور في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو ميزان حقيقي وسئل الحسن رحمه الله قال ميزان له كفتان ولسان مؤشر، له كفتان ولسان فهو ميزان حقيقي بينما ذهب الطوائف من الخارجة عن منهج أهل السنة والجماعة كالروافظ أطبحهم الله أو كالمعتزله الذين حادوا عن طريق الله ورسوله فاولوا تلك المعاني بل اولوا أكثر من ذلك أولوا أكثر من ذلك بكثير فقد أولوا صفات الله جل وعلا لكن المستقر المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي له كفتان ومن ثم اختلف أهل السنة والجماعة فيما يوزن في هذا الميزان إخوة الكرام الذين يؤولون ويبثلون ويعطلون وينفون صفات الباري جل في علاه وينفون كثيرا من الاحداث التي ترد يوم القيامه وقد وردت صريحة في كتاب الله عز وجل وقد وردت صريحه في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم انما فعلوا ذلك لأن عقولهم قد ضاقت عن تصور تلك الأشياء الله جل وعلا أخبرنا أن الأرض تبدل وأن السماوات تبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فهذا كله ينتهي هذا الكون الذي نحن فيه من سماوات سبع. وأراضين سبع وما فيه من كواكب ومجرات وغير ذلك من عظيم خلق الله جل وعلا يمته يتفتت والحساب أي حساب الوقت يختلف تماما فإن الحساب عندنا في الدنيا مبناه على ضرران القمر والأرض والشمس ونحوها فهذا هو الذي يتحكم في الوقت من دقائق وساعات وأيام وأشهر وأعوام إذن مبناه على ما في هذا الكون لكن أرأيت انتهى هذا الكون تشطقت السماء وانفجرت الأرض وطبصت الكواكب والشموس والنجوم وانتهى هذا الكون فيبدل الله جل وعلا كوناً آخر له حسابات تختلف تماما عن حسابات الدنيا إن الله جل وعلا قد ذكر لنا في كتابه يوما مقداره ألف سنة كيف يكون ذلك يوم مقداره ألف سنة فهذا اليوم بحسابات التالية يساوي بحساباتنا ألف سنة وأخبرنا أن يوما يساوي خمسين ألف سنة هذا اليوم عند الله عز وجل بحسابات الدار الاخره لو حسبته في الدنيا لوجدته لو يساوي خمسين ألف سنة مما تعدون لكن الحسابات عند الله جل وعلا تختلف ولذلك ذكر أن الحساب يظل قرابة خمسين ألف سنة والناس يقفون بين يدي الله عز وجل عشرة آلاف سنة ورد هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح إذن الذين ينكرون تلك الحقائق الواردة في الدار الآخرة إنما جاء الإنكار لسببين إما جحودا وكفرا عياذا بالله كالملائكة الذين ينكرون وجود الخالق البارئ المدبر سبحانه وتعالى أو الذين ينسبون الأمور كلها للماديات. كل حاجة نرجعها إلى المادة والمادة لابد أن تكون مرئية أو ملموسة فلنجم بنشوفه لا نؤمن به مع أنهم يؤمنون بعقولهم ولا يرونها ويؤمنون بالروح ولا يرونها ويؤمنون بأشياء كثيرة تتعلق بالمادة ولا يدركونها ولا يرونها كالذرات ونحوها لا يرون ذلك، لكنهم يؤمنون بها. لماذا؟ في نظرهم لأن العلم الحادث الذي من صنع البشر هو الذي أثبت ذلك. أما نحن فنؤمن بالله وبملائكته ورسله وكتبه ونؤمن باليوم الآخر ونؤمن بما جاءنا من الشرع. ولا نشك في ذلك. ولله الحمد. قدر ملة واحدة. ومهما شككنا المشككون أو شغب علينا أولئك الملاحدة فإننا لا أبدا في فيما جاءنا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكشف لنا عندته وسببه فالحمد لله اطمأنك له قلوبنا وما ضرد ولم يبين سببه ولا عدته فإننا آمنا بما جاء في كتاب ربنا كما هو وما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا يا إخوتي هو الإيمان الذي ينبغي أن يكون في قلوب جميع الموحدين في فعلة وأسباب ربما يقضعك الله جل وعلا عليها وربما يخفيها الله جل وعلا عنك ابتلاءً واختبارا لينظر أتؤمن أم أن أنك لا تؤمن وهناك أشياء خارجة عن حدود عقولنا وحواسنا أما سمعت قول الله عز وجل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 تنزهت يا ربنا عن كل نقيصه سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين ان نبي الله موسى ما استطاع ان يرى الله جل وعلا بعينيه ولا الجبل استقر حينما تجلى الملك الجليل جل في علاه من الجبل اذن حواسنا الان لا تدرك إلا المحدودات عقولنا لا, لا تدرك إلا المحدودات. إنما أردت أن أضع تلك المقدمة لأنها من الأهمية بمكان. كل ما جاءك عن طريق الواحد تؤمن به وتسلم له. سواء قد عرفت علته أن لم تعرف ذلك وربما عرفه بعض الناس. ولم يعرفه آخرون وهكذا جعل الله جل وعلا الناس درجات فالميزان حقيقة قال تعالى ووضع الموازين القصة ليوم القيامة فأثبت الله جل وعلا ميزانا وأثبت الله جل وعلا أن الأعمال توزن فَمَنْ يعمل الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ قال تعالى فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ وَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ وغيرها من الآيات التي أثبتت الميزان وأثبتت الوزن للأعمال وأثبتت الوزن للعباد لما عندنا أشياء توزن الأعمال توزن العباد يوزنون صحائف العباد اللي هي الكتب توزن كل هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم وقد جمع العلماء من أهل السنة بينما يوزن يعني في خلاف من علماء أهل السنة اللي بيوزن الأعمال ولا الصحائف الكتب ولا العبد هو الذي يوزن والأصح في ذلك أن الجميع يوزن العبد بصحائف حسناته يوضع في كفة وكتابه يوضع في كفة أخرى الذي فيه السيئات لأنه قد ورد في مسند الإمام أحمد وغيره حديث البطاقه المشهور هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخلص الله رجلا من امتي يوم القيامه على رؤوس الخلاء يخلصه قال فياتي الله جل وعلا بالميزان فيوضع في لفظ ويوضع الرجل في كفه يبقى هو نفسه الحق في كفة فيقول الله جل وعلا للعبد قبل الوزن يقول الله جل وعلا للعبد هل ظلمتك شيئا فيقول لا قال هل ظلمك حفظتي الكاتب فيقول لا يا رب ثم يقول الله جل وعلا له لكنه بقي لك عندنا شيء بعد ما توضع صحائف الاعمال في كفة يُبتَى له بسجلات كمد البصر سجلات مكتوبة كمد البصر من الأعمال السيادة فتوضع هذه السجلات في كفة ويوضع الرجل في كفة أخرى فطبعاً استجد بي بطيش الرجل، فيقول الله جل وعلا للعبد بعدما يقال له في رواية خذ عبدي إلى النار، فينادي مناد بقي لك عندنا شيئا، فإنك لا تظلم اليوم، سيحتى ببطاقة بطاقة لهذا الرجل صغيرة. مكتوب فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فيقول الرجل وما تفعل تلك البطاقه مقابل تلك السجلات فيقال لهم انك لا طمم شيء فتوضع البطاقه مع الرجل في كفه فَتَطْشِ بِدِينِكَ اسْتِجْلَالَ وَلَا يُوزَنُ أَوْ وَلَا يَعْظُمُ مَعَ اسم اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا شَيْءَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ او صَحِيحٌ قَدْ صَحَّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَلَيْسَ مَعْنَى ذَا أَنَّ كُلَّ عَبْدٍ قَالَ اشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أنها تدخله الجنة ولو لم يعمل عملا صالحا بل أدلة كثيرة تدل على أن من غالبت حسنا سيئاته حسناته فإنه يصار به إلى النار لكنه لا يخلد فيها لكن هذا له وجه عند العلماء ربما كان هذا آخر ما ذكره العبد ربما كانت تلك اعماله التي عملها ثم ختم له بلا اله الا الله او اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى غير ذلك اذن الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم اثبت في هذا الحديث ان الاعمال توزن وان الصحائف توزن وان صاحب العمل يوزن وكل هذا ثابت عند اهل السنة والجماعة إخوة الكرام ورد عند الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعها فتقول الملائكة يا ربي لمن هذا؟ فيقول الله جل وعلا لمن شئت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فزكنا المزاج توزن فيه السماوات والأرض فانظر إلى عظمة الملك جل في علاه وعظمة الله تتضح بعظمة خلقه كما اخبر الله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس يعني أعظم عند الله جل وعلا من خلق الناس إذن يوزن العبد وتوزن الأعمال فإذا رجح ميزان الحسنات فإن العبد يصار به إلى الجنان ورد في بعض الروايات أن العبد حينما يحضر الوزن يقف بين كفتين ميزان فتوزن الاعمال فاذا رجحت اعمال حسناته ناد مناد بصوت مرتفع يسمعه جميع من حضر يسمعه جميع من حضر اي قد فاز فلان ابن فلان واذا رجح ميزان سيئاته على ميزان حسناته هذا هلك فلان او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخوتي الكرام هناك اعمال ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ترجح الميزان وتثقله قال صلى الله عليه وسلم الحديث في سنن الامام الترمذي وغيره بسند صحيح أثقل شيء أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه ما لا يبلغه الصائم القائم فحسنوا أخلاقكم رحمكم الله وهذا لابد أن يكون مع الإيمان بالله عز وجل ولذلك أشار أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان المؤمن, المؤمن يعني لو واحد مش مؤمن وأخلاق طيبة ومقصود بالأخلاق أصل المعاملة يعني فهل هذا يفضل ميزانه؟ الجواب كله لأن الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك فلا بد مع ذلك بالايمان بالله عز وجل وهذا إنما أردت أن ننبه عليه لأن بعض الناس ربما تختلط عليه الأمور أو ربما يحاول أن يدخل بعض المشككين إلى قلبه ذاك الشك والله لا بعض الكفار احسن من اخلاقه دهم ده عند ربنا افضل مننا يهود نصارى ما اي حد من الكفار دهم عند الله افضل مننا كيف يكون هذا لا مقارنه ابدا بين مؤمن وكافر ابدا قد يكون احسن منك خلقا بالفعل لكن اخلاقه هذه لن تنجيه من عذاب الله يوم القيامة فأنت عند الله جل وعلا بمعاصيك وذنوبك أفضل من هؤلاء جميعا لأن العبد المؤمن وإن غلبت سيئاته حسناته فإنه سيدخل الجنة يوما ما لأن معه الأصل الإيمان التوحيد بالله عز وجل فانتبهوا إخوة الكرام لذا وعلينا إخوة الكرام أن نحسن من اخلاقنا وأن نجتهد في الأعمال الصالحات التي ترقينا عند الله عز وجل فإن أحسن الناس أخلاقا أرفعهم منزلة عند الله عز وجل وبهذا تثقل الميزان أيضا تستطيع أن تثقل ميزانك بذكر الله عز وجل كفرة الذكر الاستغفار. سبحان الله والحمد لله والله اكبر وكثير منا صار عنده فراغ طويل وعنده من الوقت ما يضيعه في قيل وقال ولو شغل وقته بذكر الله عز وجل واعظم الذكر أن تدلو كتاب الله تعالى سيما ونحن في أيام مباركات تضاعف فيها الحسنات وتقال فيها العثرات وتغفر فيها الزلات يبارك الله جل وعلا في قليل عمل العبد فيجعله كثيرا نحن في شهر ترفع فيه الاعمال إلى الله عز وجل فسقى رحمك الله ميزانك بالاعمال الصالحات اكثر من تلاوه القران ومن الاستغفال ومن ذكر الله جل وعلا في صحيح مسلم من حديث أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله تملأ الميزان الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أي أو تملأ ما بين السماء والأرض يا تملأ ما بين السماء والأرض يعني تخيل هذا الذكر الذي تستطيع أن تقوم به في لحظات بلسان بغير جهد يسقل ميزانك يوم القيامة في حاجتك إلى حسنة وحذف يا إخوان الله جل وعلا أخبرنا في هذا الموقف أن العبد يحتاج إلى حسنة وهناك موزين تتساور الحسنات مع السيئات ويحتاج إلى مرجح أو أنه يحتاج إلى حسنة واحدة حتى ترجح ميزان الحسنة فيدخل الجنة ممكن حسنه وحدة تدخلت الجنة وفقد حسنة يدخلك النار يدخلك النار تخيل فالله جل وعلا اخبرنا يوم يفر المر من أخيك وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يبقى الكلها يفر منك يوم القيامه لكن العمل الصالح الذي تقوم له يبقى لك عند الله عز وجل اقول قولي هذا واستغفر الله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 كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضاه، فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه صعد على شجرة يجن الأراك، السواك شجرة الأراك يجن السواك، فلما صعد فإذا بريح تكشف عن ساقه، فضحى الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تضحك قالوا نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله صقر فيعبد نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لهما عند الله يوم القيامة أسأل من جبل احد لهما عند الله يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل راحب يعني العبد الصالح التقي هذا يزن عند الله عز وجل وزنا عظيما وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله عز وجل عز وجل جناح بعوضة رجل مسلم ممتلر تنصح بمال وقصور ويعيش في الحديث لكنه كان بعيدا عن طاعة الله عز وجل لا يزن عند الله عز وجل شيئا لأن الذي يوزن عمل كالصالح فهو الذي يثقله هكذا يا إخوة الكرام ينبغي لنا أن نعد لهذا اليوم عدةً الميزان ونجتهد في الأعمال الصالحات ونتقرب إلى رب الأرض والسماوات وما دام في العمر بقية فالعبد يستطيع أن يجتهد وإن كان العبد عاصيا فليتم إلى الله جل وعلا وليعجل بتومة نصوحا حتى يرفع عمله في هذا الشهر إلى الله جل وعلا وهو ممتلئ بالحسنات فعجل بتوبه إلى الله عز وجل واجتهد في عمل صالح يرفعك عند الله اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا عن البلاء صابرا اللهم احر عوراتنا واموالنا اللهم احفظنا الله من بين ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فضلك وانا بعظمتك ان نغتال تحتنا اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين اللهم انصر اخواننا المسلطعين في كل مكان يا رب لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا واجعل للمؤمنين على الكافرين سلطانا مبينا اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات يا رب ارفع الغلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر سخاء رخاء وسلائر بلاد المسلمين اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات أطول قول هذا وأستغفر الله